وآتوا ليساما أموالهم ولا تتبدلوا القبيس بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كان حوبا كبيرا وإن خدتم ألا تقشقوا في اليسامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاثة واربا فإن خدتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقعتهم نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا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 للزجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما طل منه أو كثب نصيبا مفروضا وإذا حضى القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليقشى الذين لو تركوا من خلفهم درزية ضعافا خافوا عليهم سليستقوا الله وليقولوا قولا سبيدا إن الذين يأكلون أبوال اليساما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون تعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى وإن كانت واحدة فلها النص ولأبويه لكل واحد منهما الزجس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم فإن كان له إخوة فلأمه السجد من بعد رصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرض لكم نفعا فرغة من الله إن الله كان عليما حكيما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 ولهن الرضع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الزمن مما تركتم من بعد رصية توصون بها أردين وإن كان رجل يورة أَوْ أو وَلَهُ وله أَوْ أو أخت فلكل واحد منهما السدس كَانُوا كانوا مِنْ من ذلك فهم شركاء في من بعد وصية يوصى بها أو دين غير رمضاء وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 ومن يعح الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والذات في الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم اربعه منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البنوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذين يأتيانها منكم فآدوا فإن سابا وأخلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان ثوابا رحيما إنما الثوبة على الله للذين يعملون السوء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 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموسطان قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون ومركفا تَدَنَّى لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموه النفعة أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم ابتدا جزوز مكان زوج واتيتم احداهن في القران فلا تاخذوا منه شيئا فتاخذوا له بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميكاقا غليظا ولا تنفحوا ما نتحى آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشه وبغته وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واقواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الام وبنات الْأَخِ وبنات الأخ وأماتكم التي أرضعنكم وأطغاتكم من الرضاعة وأمهات رسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي من دقلتم بهن فإن لم تكنوا دقلتم بهن فلا دناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم من يُؤْمِنَ أَهْلُ تجمعوا بين الْمُشْرِكُونَ إِلَّا ما قد اللَّهُ فَهُوَ الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء اللَّهُ ما ملكت ابْنَ كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تغتغوا بأموالكم محصنين غير مساتحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا ولا زناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريض إِنَّ الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن أنفح المحصنات المؤمنات فمنا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا مستخبات أقدان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 والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم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 <تصفيق> إن تجتهدوا كبائر ما تلهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما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 واسألوا الله من فَضْلِهِ إِنَّ الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ نصيبهم تِلَاوَتِهِ الله كان على كل شيء شهيدا إِنَّ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 فالصالحات خامتات حافظات للغيب بما حفظ الله والناس إذا قاضون نشوذهن فاعغوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شطاط بينهما فبعثوا حتما من أهله وحتما من أَهْلِهَا فبركوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا إن يريد, إصلاحا يريد إصلاحا يوثق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين احسانا وبه القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجند والصاحب بالجنب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فقورا الذين يبقلون ويأمرون الناس بالبطل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله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 ان الله لا يظلم مث طالب الراح وان ست حسنتي يضاعفها ويحسن اللذنه اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يوجد الذين كفروا وعصوا وثون لم تسوى بهن الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنكم سكارا حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغالب قائدة قائدة، أن تشو بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفواً رحمن. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يشترون الظَّلَاءَةَ ويريدون أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلِ وَاللَّهُ أَحْلَمُ بِأَعْسَائِكُمْ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الْكَلِمَ عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصيناك ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليئا بالسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن, ولكن لعنهم الله بكثرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقلس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبب وكان أمر الله مفعولا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 ألم تر إلى الذين نذكون أنفسهم بل الله نذكي من يشاء ولا نظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا مبينا وَإِذْ أَتَوْا إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نصيبا من الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بالجبس وَالَّذِينَ ويقولون وَيَقُولُونَ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله تَجِدَ تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ان يَحْسُدُونَ الناس على ما آتَاهُمُ الله من فَضْلِ فقد وَيُؤْذُونَهُم بِهِ ۗ الكتاب والحكمة لَّإِنَّ ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا الَّذِينَ الذين كفروا بآياتنا سوف نصليه النارا. كُلَّمَا كلما نضجت جلودهم فاستلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا لهم فيها ازواج مطهر وَالصُّورُ نُدَيُّهُمْ غِلَّةً غَلِيَّةً إِنَّ اللَّهَ أن تؤذوا الأمانات إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنادعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الْآخِرِ ذلك خير وَأَحْسَنُ تأويلا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 ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصادتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك انت الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وما ارسلنا من رسول الا لطاعه اذن الله ولو أنهم بالظلم أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توافا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحتمون كثيما شجر بينهم ثم لا يجدون ثم لا يجدون في أنفسهم حوجا مما قبض ويخلون كثيما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم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 ومن يطع الله والرسول فألئائك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعن الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك القول من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لنبصئا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 من قاتل في سبيل الله الذين يشؤون الحياه الدنيا بالاخره ومن قاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل اقتربوا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم الْكِتَابِ وَيَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ الصلاة جَاءَهُمْ الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يغشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخفرتنا إلى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون كثيرا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا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 وَمَا يُلَاقُونَهَا يَسْقُطُ نَحِيفًا مَا أَصْوَابُهُ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا غَشَّاكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَنِلْنَا السَّكَن وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يفع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون صاعة فإذا بردوا من عندك بيد صائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله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 ولو ردوه إلى الرسول وإذا أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبقونه منهم ولولا لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تفلك إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفرون والله أشد بأسا وأشد تنبيلا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 لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ويبسين ومن أشتق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أو كسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا واجدوا لو تتفعون كما تفعوا فتكون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجعوا في سبيل الله فإن تولوا فأخذوهم وقتلوهم حيث وجثبوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْسَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما غدوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكف ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث فكفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا قطعا ومن قتل مؤمنا قطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أَهْلِهِ إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير وقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم بيثاق فدية مسلمة إلى أَهْلِهِ وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متسابعين تَوْبَةً من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم والدا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 كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبيلنوا إن الله كان بما تعملون خبيرا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 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستوحشين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واجعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن المستوعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهددون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يباجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا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 وَإِذَا ضربتم في الْأَرْضِ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خدتم أن يتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالفقوا طائبة منهم معك وليأخذوا أَسْلِحَتَهُمْ وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولسأت طائفة أخرى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم واجد الذين كفروا لو ترسلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا ذناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى ذنوبكم فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوثا ولا تهنوا في القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وتغذون من الله ما لا يغذون وكان الله عليما حكيما إِنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أعاك الله ولا تكن للقائنين قصيما واستغفر الله إِنَّ الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يستانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قروانا أثيما يستغفون من الناس ولا يستغفون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 did تغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أَجْرًا عَظِيمًا ومن يشاك في الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويرسبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم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 إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا اللَّهُ الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَا أُظِنُّ لَهُمْ وَلَا مِنِّي يَنَدَّمُ وَلَا, ولا فليغيرن خلق الله ومن آثَامَ الْأَنْعَامُ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا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 وعد الله حقا ومن أصدق من الله قينا ليس بأمانيكم ولا أماني بأهل الكتاب من يعمل سوء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 ومن أحسن دينا من, من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ لله وهو محفد واتبع ملة إبراهيم حريفا واتخذ الله إبراهيم قليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ونستشتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما إسلا عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كفب لهن وترغبون, وترغبون أن تنفحوهم وأن تضحكين من الولدان وأن تطوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً وإن امرأة طافت من بعضها نشوزا أو إعراضا فلا الناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح قيد وأحضرت الأنفس وإن تحسنوا وتستقوا فَإِنَّ الله كان بما تعملون قديرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصا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 وإن تكفروا فَإِنَّ لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وتفى بالله وكيلا اي شئ يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قد يعا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا دصيرا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كونوا قوامين بالحسط شهداء لله ولو على أَنفُسِكُمْ أو الوالدين والأقربين ايه غنيا او فقيرا فالله اولادهما فلا تتبع الهوى ان تعدلوا وان تلوموا فإن الله كان بما تعملون قديرا يا ألينا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثم ۚ نَزَّلَ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ الَّذِينَ آمَنُوا مُلْيًا وَلَا لِيَزِيَ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبسرون عندهم العزة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 يطوبوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربحون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا, قالوا ألم نحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ان المنافقين يقادعون الله وهو قادعهم وَإِذَا قاموا إِلَى الصَّلَاةِ قاموا كفاء لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذدين بين ذلك لا إله أولا ولا إله أولا ومن يطلل الله فلا تجد له سبيلا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 نحن مولاتك في الدوكل سلمنا من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأصلحوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً حظيماً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 وكان الله سميعا عليما إن تجدوا خيرا أو تكفوه أو تعفو عن إِنَّ فإن الله كان عفوا قديرا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 ويقولون نؤمن ببعض ونشفر ببعض ويريدون أن يستخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتذنا للكافرين عذابا مهينا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 ألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصَّاعِقَةُ بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فأخونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينات ورفعنا فوقهم وَقُلْنَا بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب وقلنا لَهُمْ وقلنا لهم لا تعبوا في السبت وَأَخَذْنَا منهم ميثاقا غليظا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 وما قتلوه وما خلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لكي شك منه ما لهم به من حلم إلا اكتباع الظن وما قتلوه يقينا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 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعسدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراشقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل والمقيمين الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سنؤتيهم أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ ٱلْحَمْدَ لِلَّهِ كَمَا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحرق ويعقوب والأسباق وعيسى, وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زهور الله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما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 لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا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 إلا طريق جهنم قال دينتها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا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 وكان الله عليما حكيما يا أَهْلَ الكتاب لا تألوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا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 وكفى بالله وكيلا لن يستمك المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنتف عن عبادته ويستكبر فسيحشوهم إليه جميعا الَّذِينَ الذين وَعَمِلُوا وعملوا الصالحات فيوفرهم أجورهم ويزيدهم من وأما الذين استنكفوا واستكدروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 من الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسندخلهم في رحمة منه وفضل فسندخلهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يشتفتونك قل الله يسكيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله بقت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم السلسار مما ترى وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين